بستني لما تيجي روح تتفرج يا ام كلثوم انت بنت والدنيا قدامك انت مش عايزه نصلي لايف ولا لا انا عايزاك انت يا رب يا ام كلثوم ده انت الحياه كلها قدامك البسي اللي انت عايزاه وتكلمي انت انت لا انا عايزاك طب وفحدهم وتيجي الضربه القاسمه والمفاجاه صلح الحديبيه لما النبي اتصالح مع المشركين على ان مفيش واحد يجي مسلم ابدا الا والنبي يرد للمشركين ام وقفت في صدمه ما عادش ينفع تستنى اكتر من كده لازم تهاجر بس هتهاجر ازاي لو اهلها عرفوا هيقتلوها وهتهاجر الطريق من مكه لمدينه لوحدها ازاي ما تقدرش تقول لحد تقدرش تقف قدام حد وبها واخواتها عماره والوليد ووطنها وبلدها والارض اللي نشات فيها ولو راحت هناك والرسول رضي الله عنه على طول طب هتعمل ايه بس ما حدش ينفع من كده تاخد القرار ام كلثوم وتطلع مهاجره الى الله ورسوله في حركه بطوليه ما فيش حد في التاريخ فيش امراه في التاريخ عملتها وتطلع مهاجره منطلقه الى المدينة ام على فين يا على ربنا على فين يا على فين يا بنتي يا كل حاجه عشان ربنا على فين سايبه امك على فين روحي على على طريق ربنا سايبه وطنك ورايحه على فين على طريق ربنا سايبه الدنيا كلها واخواتك وبلدك على فين في طريق ربنا انا اختارتك انت يا رب انا مش هخير بينك وبين اي شيء الا واختارك انت يا رب انا اختارتك انت على كل شيء في حياتي يا رب انا جايهالك عاوزاك انت يا رب ام كلثوم تطلع مهاجره وتوصل للمدينة واول ما توصل للمدينه تحصل صدمه اهل المدينه كلهم هيعملوا فيها ايه هيعملوا ايه يربكوها هيقتلوها طب وبعدين انذا بحر السلام هياخد قرار فيها ايه والصحابه قاعدين كلهم مستنيين ام كرشوم هنرجعها ازاي هنرجع اللي هنرجع اللي ضحى بكل حاجه عشان ربنا ازاي وهي واقفه مستنيه والنبي مستني والصحابه مستنيين ويصدر القرار من فوق سبع سماوات ينزل الملك سيدنا جبريل سبع سماوات بالقران بصوره كامله من صور كتاب الله صوره كامله على اسم ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط صوره كامله ربنا بيقول للنبي اوعى ترجعها اوعى ترجعوها حتى لو قامت حرب بينكم وبينك اتقتل فيها الاف المسلمين حتى لو سال دمكم كلكم حتى لو اتقتلتوا كلكم اوعى ترجعوا ام كلثوم ربنا ينزل سيدنا جبريل بصوره الممتحنه الممتحنه اللي ماي بيقول فلا ترجعوهن الى الكفار انتهت القضيه ينزل القرار السماوي في شأن مكرسوم ان دي ما ترجعش الكنز ده ما يتفرطش فيه النور اللي في قلبها ده ما يتصبش يضيع ابدا وتهجر مكرسوم لله ورسوله وربنا سبحانه وتعالى يقبل هجرتها ويقبلها وينزل فيها الصوره دهيت والنبي عليه الصلاه والسلام يجوزها من عبد الرحمن بن عوف من احسن الصحابه دينا ومن اغنى الصحابه جوازه ما فيش واحده تتمناها ما فيش واحده تحلم بيها جواد ما انترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يا اختي يا بنتي في الله يا حبيب قلبي يا اخويا يا شباب يا شباب احنا مش عايزين نبقى زي مكرسوم بنت عقبه بنبي معيط مش عايزين نتحدى الدنيا كلها مش عايزين نكسر كل الاعراف اللي حوالينا نكسر كل الشهوات اللي حوالينا الواحد هيتجنن اي كده ان شباب امي محمد وصلوا للدرجه دي ازاي النت الواحد ما هوش عارف يدخل على موقع اسلامي من غير ما يلاقي صور بتتحدث ويلاقي حاجات غريبه الدش ما هوش عارف يقلب على قناه اسلامية قبل ما يجي لك 20 قناه صور مالا بها لربنا الشارع ما عدناش عارفين نمشي فيه فين الخميس والكورنيش وشو لبس البنات وشكل الشباب والعربيات والاغاني والكست والكرس السياحيه ايه يا جماعه الارض ارض المسلمين اتبلد بالضلال ده كله ليه يا جماعه يا شباب الاسلام عمرته الارض بالمحاصيل ايه يا شباب امه محمد على فين خد بالك كل واحد له وجهه في الحياة لو انت ما انتش عارف انت رايح على فين في حد جاي عليك ملك الموت جاي عليك اوعى تغفل لازم يبقى ليك وجهه في الحياة هدف السلسله ديت ات... ان انا اقول انك تختار هدفها ان الطفل لما يتولد بدا اهله يعلموه ان نص الدرجه في الثانويه العامه دي كارثه وان حقد العمل ده فرصه وان الفلوس دي هي اللي بتحرك الحياه انا جاي النهارده عشان اقول لك ان دي الفكر ده كله غلط انا جاي النهارده عشان اقول لك ازاي نوصل للجنه مش ازاي نوصل للفلوس في الدنيا ازاي نوصل للجنه السعاده ازاي نوصل للسعاده في ناس افتكروا ان السعاده في اللبس والمكياج والموديلات نزلت ودفعت اهلاه ولفات وخصت نص وجنها يكب الموديلات اللي هي عايزاها وبعد كده ساعتين حمام كريم وساعتين حمام خيار بالزبادي على وشها وفي الاخر نزلت تلاقوا الناس بيبصوا على بنت ثانيه اتعسست واتقهرت في ناس في الفلوس جرت وراها جري الوحوش